وأن أعمر صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي أني تبت إليك وأني من المسمين هذا هو الدرس التاسع والعشرون من شرح لكتاب شاذ العرف في فن الصرف أصول الله تبارك وتعالى القبول والإعانة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله المضارع المسند إلى واو الجماعاتي اقرأ يا شيخنا وارفع صوتك فإن كان صحيحا حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال وواو الجمع لالتقاء الثانين نحن أخونا الدكتور قرأ قال وإن كان المضارع مسندا إلى واو الجمعي فإن كان صحيحا حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال وواو الجمعي لالتقاء الساكنين نحو لتنصرن يا قوم شام حاجة سيدنا أيوة ماشي صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع ما اقول يا أخي الشيخ رحمه, رحمه الله يقول المضارع المسند إلى واو الجماعه اذا كان إذا كان يا شيخنا صحيحاً. صحيح صح طيب كلمه نصرى اي هذه شوف يا شيخنا نصرى ده فعل صحيح صح يعني ليس معتلا طيب الفعل الصحيح ده نريده الفعل ده هتتصل به واو يا شيخنا واو الجماعه أقول مثلا ها مبارع ينصرون ينصرون يبدأ فعل مضارع من نصرة ينصرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لانهم الافعال الأفعال عندما يوسنا دي له النون التوكيد نأتي بنون التوكيد له. لاحظ ان نون التوكيد بحرفين الأول ساكن والثاني متحرك ودي نون الرفع فتوالى ثلاث نونات يبقى عندنا إيه ثلاث نونات صح؟ طيب هذا هذه النون هذه النون اللي هي نون توكيد على شمئتي بها لابد أن ندخل عليها قسم يا شيخنا. بسم لام القسم يعني واقع في جواب قسم. والله دي لا تنصروننا أسوال الله لا تنصروننا. بسم اللهام واطئ للقسم يعني موهدة للقسم ما حذوف يعني. واضح؟ يعني قول أميرات العزيز لسيدنا يوسف. ولأجل ما فعل مامره لا يسجنانا يعني والله لا يسجنانا. فعشان الشيء ليؤكد يبعذن قسم. إلا في جواب قسم صح يا شيخنا؟ فأقول له لا تنصروننا ها لا تنصروننا اجتمع كم النون يا شيخنا؟ ثلاث نونات نون الرف والنون المشددة فلما توالت النونات أصبح فيه ثقل في اللفظ حذفت نون الرف لتوالي النونات صح؟ وبعدين أصبحت وهم جماعة سكنة والنون ونون ساكنه فالتقى ايه ساكنان فحذفت الواو لالتقاء الساكنين وبقت الضمة الموجودة على الراء إشارة إلى الواو الجماعه المحذوف اذا يا سيدنا لما قاله لا تنصرن لا تنصرن احذف هي سيدنا احذف ا يبقى تحذف يا مولانا هتحدث النون لتوالي النون لتوالي النونات وتحذف وتل... واو الجماعة سكنة والنون هنا الأولى سكنة فالتقى إيه سكنة فحذفت واو الاثقاء الساكنين فصارت لا تنصرن طب عند الإعراب أقول لا تنصرن إلا موقع في جاب قسم وتنصرن فعل مضارع معرب مرفوع علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي النونات واو اللي هي ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل حذفت لالتقاء الساكنين وبقت الضمة أصليك هذا واضح؟ مثلها قوله تعالى ولا تسمعن صحي شيخنا؟ لو حاس نفسك مش فاهم تكلم من شيخنا وإن كان ناقصا وكانت عين الفعل مضمومة أو مكسورة حذفت أيضا لام الفعل زياده على ما تقدم صلى على رسول الله لما قال مثلا لتغذلنا ولا تقضن يا قوم ما مولانا ها اسمها يا شفنا لا تغذننا ما كلمه غزا يغزو شوف يا شخنا يغزو ادي يغزو ده فعل مضارع معتل بالواو يعني آخر واو يعني اسمه ناقص لماذا سمي ناقصا لانه عند اسناده لواو الجماعه تحذف لام الكلمه يعني اسمع كده ما أقول مثلا يسعى أقول يسعون يسعى أقول يسعون تحذف الألف طب لو أقول مشى أقول مشو يعني لم الكلمة تحذف لالتقائها ساكنة مع واو صح يا شيخنا عشي كده سموه إيه ناقص لنقصان الحرف الأخير عنده إثناده لو واو الجماعة يعني مشى أقول مشو سعى أقول سعو والذين سعوا في آيتنا شوف سعوا سين وبعدها هو أين الآلف حذفت عشان كده سموه إيه أنا شخنا ناقص فالآن نفس اللي حصل في لا تنصرنا دي هيحصل فيها شخنا إيه لا تغزلنا أيوة بس كل ما هنالك هتحذف لام الكلمة هتحذف فيه طبعا في تنصرنا لام الكلمة الراء لم تحدث وإنما بقيت الضمة إشارة إلى وو الجماعة المحذوفة كل ما قلنا في لتنصرنا اجتمعت ثلاث نونات حذفت نون الرفع لتأوال النونات ثم حذفت وو الجماعة لالتقاء الساكنين وبقت الضمة على حرف اللي قبل وو الجماعة كل هذا يقال في تغزن تغزن أه يبقى ها لا تغزون أه نن صح شيخنا؟ طيب لا تاخذوا صح يا مولانا ولا مم. يبقى تاخذوا الواو دي دي لام الكلمه والواو الثانيه دي واو جماعه والنون دي ده فعل مضارع مرفوع بثبوت النون اللي هي علامه الرفع يعني ودي نون التوكيد. اجتمع كم يا شيخنا؟ ثلاث نونات فحذفت نون الرفع لتول النونات خلاص؟ طيب وبعد كده يا سيدنا حذفت ايه؟ واو الجماعة لالتقائها ساكنة مع نون التوكيد لأن نون التوكيد المشددة الحرف الاول منها ساكن فحذفت واو الجماعة بقيت لام الكلمة اللي هي يا شيخنا الواو دي دي لام الكلمة هتحذف خلاص تحذف يا شيخنا وقلها لا تغ لا تغ ماشي طب ليه واو جماعة تحذ ليه واول فعل اتحذف لأن العلم زالت قائمة هي قائمة التقى ساكنان يعني الذي جعلنا أن نحذف واو جماعة إنها ساكنة والنون التوكيد ولا ساكنة طب نفس موضع الواو دي يعني اللي هي واو الفعل لام الكلمة ساكنة وأيضا نون ساكنة صح فحذفت إيه؟ فصارت إيه يا شيخنا لا تغزن يبقى كل ما قلنا فيه لا تنصرنا وقل فيها بس بزياده شيء واحد بس حذف لام الفعل يا اهلا واصل كده فهمت يا شيخنا طيب ولا تقضن قلت ولا يا شيخنا ولا اللام الفعل أصلها يا قضي يقضي قضى يا شيخنا يقضي فقوله له لا تقضن ادي لاق ها ظن مش كده يا شيخنا واصلها ايه يا شيخنا اي مولانا الكريم لا يا سلام يبقى هذه لا تقضي ق ض ايه اللي حصل يا شيخنا قلنا حذفت نون الرفع لتوالي النونات وحذفت واو الجماعه لالتقاء ساكنين صح يا شيخنا؟ طيب وبعدين الياه دي لتق دي مونن... دي أيضا الياه دي سكنة والنون سكنة شيخنا ها؟ يا سلام وبعدين لاحظ إن الكسرة دي انقلبت إلى إيه؟ ضم. إلى ضمة ها؟ إلى نعم الله يفعل يا سلام يبقى قلبت إيه لان لو بقت الكسرة ممكن يظن بعدها يا, يا مخاطبه مثلا فهمت إزاي زي ولا تريننا فانقلبت الكسرة إلى إيه ضم إشارة إلى واو الجماعة المحذوف الحمد لله فهمت طيب يبقى يقول إن كان ناقصا وكانت عين الفعل مضمومة أو مكسورة مضمومة إيه اه ما عندك ايه شوف عين الفعل لما نقول نصر ينصر شوف نصر ينصر على وزن ايه فعل يفعل صح طيب او مكسوره لما نقول قضى يقضي شوف يقضي يقضي اما شقرا يقضي ضي يبقى قضى يا قضى يبقى العلم مكسوره طيب طيب فإن كانت العين مفتوحة حذفت لام الفعل فقط حذفت يا شيخنا لام الفعل بقى. وبقي فتح ما قبلها وحركت واو الجمع بالضمة ها لا تخشى ون عايزين نفهم الكلام ده يا سيدنا سيدنا الدكتور سمعنا يا ولدي ها. نريد أن نفهم هذا الكلام اقرأوا كده كده على ماهل يا سيدنا يلا اقرأ كده إذا كانت العين مفتوحة كانت العين مفتوحة توجد لا الفعل فقط طب اسمع يا شيخنا لو نقول مثلا اهو خي ها يخشى يخشى يبقى على وزن فعلى يفعل اذا عين الفعل في المضارع مفتوحه يبقى خشيا يخشى صح يا شيخنا يخشى يقول فإن كانت العين مفتوحه حذفت لام الفعل فقط وبقي فتح ما قبلها وحرفت واو الجمع بالضمه اقول يا مولانا أو لا تخ لا تخ شغن يا سلام لا تخش ايه ماشي يا مولانا طيب ولا تسعون برضو برضه سعه يسعى ولا تسعى غن عايزين نشوف إيه اللي حصل يا مولانا في هذا اصل الفعل كما قلنا تخشى أو تخشى وتسعى صح يا مولانا اصل الفعل كده تخشى وايه ومتسعى لاحقتهما واو الجماعه فصار يا اولاد ايه تخشىون يعني هو بس طبعا مش عارف انطق بسكن ادي تخ ها اي وصالت يا مولان تخشى ون يعني ما مش الفعل خاشى يخشى يخشى أصلا خاشية صح تحركت اللي فتحنا قبلها فقولي بتألف صارت يخشى إذن اللي سكنه والوو الجماعة إيه سكنه صحي شخنا طيب يبقى تخشي ونن ماشي شاء مولانا صحي سكنه طيب نضيف ليه كمان نون الجي نون التوكيد أيوة هنضيف نون التوكيد لها هي نون التوكيد دي طبعا هتحذف نون الرف لتوالي النونات صح يا شخنة وبعدين الواو دي يا مولانا هتحذف لالتقاء ساكنة مع نون التوكيد الأولى صح صح يا شخنة ولا تبقى دي هو يقول حذفت لام الفعل فقط لام الفعل اللي هو يا شخنة إيه اليادي لا من فعل فقط تحذف إنما وعوا الجماعة هنا تحرك. هتبقى بس هتبقى صح؟ مم. ولما تبقى هتحرج بالضم مم. يعني أقول يا شيخنا أهو. لا تخشا ون, ون. صح؟ مولانا؟ لا داعي حفظ فيها لأنها حركت أي لأنها حركت مم. يعني لأنها ليست ساكنة أقول يا شيخنا لا تخشا ون يبديل حالة الوحيدة فقط اللي واو لا تحذف فيها إذا كانت إذا كان الفعل مفتوح العين وليس مكسورا وليس مطموما فلما مفتوح العين هتحذف يا شيخنا لام الفعل لكن تبقى واو بس محركة بالضم أقول يا شيخنا لا تخشى ون ولا تسعى ون وضحة ولا في صعوبة ثم قال المضارع المسند الى المؤنث المؤنثه المخاطبه وان كان مسند الى الياء المخاطبه حذفت الياء والنون لا يا دعد شوف يا مولانا لا تنصرن ادلتا صورنا يا شيخنا لا لتن كل ما حدث لا باسم مهنون الرفع إن فعل مضارع اتصلت به ياء المخاطبة فده أصبح فعل من الأفعال الخمسة مرفوع بثبت النون تحذف هذه النون اللي هي النون الرفح لتوالي النونات ياء المؤنث المخاطبة ساكنة والنون الأولى ساكنة فالتقى ساكنا فحذفت إيه الياء بقيت الكثرة يا مولان الكثرة إشارة إلى الياء المحذوف اللي هي المخاطبة أقول لا تنصرنا صح يا شيخنا لا تنصرنا وقول لا تغذلنا لا تغ... ولا... ولا تر منا طب إيه... إيه الفرق يا مولانا؟ لما يقول لا تنصر فعل نصر ينصره ده فعل صحيح إنما كلمة يغزو أو تغزو ده معتل بالواو طب لما يقول ترني معتل بالياء الكل سواسية يا الكل يا شيخنا؟ سواسية, سواسية. يقول حذفت الياء والنون حذفت النون لها نون الرفع لتوالي النونات وحذفت الياء يا المخاطبه الساكنه لانها ساكنه والنون الاولى من نون توكيد ساكنه فالتقى إيه ساكنة, ساكنة. ساكنة. كلها اسوي ساك... سواء كان الفعل يا مولان معتل بالواو او بالياء او صحيح م. صحيح مولانا هقول يا مولانا انتبه لا يا دعدو ولا تخزن ولا تر منا واضح في الصعوبه دي يا شيخنا يقول إلا إذا كان الفعل ناقصا وكانت عينه مفتوحة فكما قلنا هناك في الول جمع فتبقى ياء المخاطبة محركة بالكسر مع فتح ما قبلها أقول يا شيخنا شوف سعى يسعى سعى يسعى أقول يا مولانا في في الأهو لا تسعي شوف لا تسعي ن لا تسعي ع ين يا سلام هل فاكر مولانا ما قلناه في في خشا ها ولا تخ ولا تخشن فاكر اللي قلنا هنا نفس الوضع يمنعناه لا تسعينا أصلها تسعي فعندنا يا شيخنا نون التوكيد اهي حذفت نون الرفع لتوالي النونات صح يا المخاطبة نظرا لأنها حركت فلا تحذف لان اصلا اللي احنا نحذفها إذا كانت ساكنة والنون الأولى ساكنة هنا حركت حركت بالكسر صح يا شيخنا؟ أقول إيه؟ لا تسعى ينا طيب أين لام الفعل يا مولانا؟ مش ما فرض تسعى أو تسعي صح يا شيخنا؟ تحذف لام الفعل لكن الياء نفسها الياء المخاطر تبقى تبقى يعني تحذف لام الفعل كما حذفناها فيها شيخنا إيه؟ ولا تخشنا وقلنا الضمة تحرك الضم الواو عفوا الواو اتحرك بالضم هنا ايضا اهو لا تسعينا يبقى الفعل اذا كان مفتوح العين تحذف لام الكلمة وتبقى يا المخاطبة لكن مكسورة اشاره الى انها يا مخاطبه يعني وضع يا فضل فضل تفضل حضرتك كنت أنا أيوة لا ايوه لعمه شوف لا تسعى يي, يي لا تسعى ين بس لا ين خلاص يا شيخنا المضارع الوقت انتهى باقي دقيقة طيب هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على